أخبرنا الله تعالى بحالهم وشرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية التعامل معهم لم يخوفنا منهم لكنه بين لنا أنه لا يدان لأحد بقتالهم لا ينبغي أن نواجههم بسلاح ولا أن ندخل معهم في معركة هم قوم من بني آدم قبيلتان عظيمتان أمتان كبيرتان تخرجان في آخر الزمان وجدتا من القديم وكان لهما إفساد كبير يقول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً مكننا له في الأرض فهو ملك مؤمن عظيم وآتيناه أسباباً وطرقاً في الأرض يسير فيها داعية إلى الله معبداً للناس لرب العالمين جعل يسير في الأرض وسميه بذ القرنين لأنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مغربها. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد من دونهما قوما لا يكادون حتى إذا بلغ بين السدي وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا سمي بذل قرنين لما بلغ مغرب الشمس الذي تغرب الشمس فيه بين قرن شيطان وبلغ أيضا مشرق الشمس الذي تشرق فيه أيضا بين قرن شيطان بلغ هذين السدين فإذا قوم لا يكادون يفقهون قول لا يفهمون لغة فاضطر إلى أن يجعل بينه وبينهم مترجمين قال ابن كثير في تفسيره جعل بينه وبينهم عشرات المترجمين بمعنى أنه يتكلم بلغة والمترجم يترجم إلى لغة ثم الثالث يترجم إلى لغة حتى استطاع أن يفهم ماذا يريدون وإذا هؤلاء في الشمال هنا عند أذربيجان في روسيا وعند أرمينيا وإذا هم ترك بين جبال يشتكون إليه من قبيلتين تؤذيهما هما يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان أخذ اسمهما من النار تقول أججت النار فهما يأجوج ومأجوج من سرعة انتشارهم وإفسادهم كانوا يخرجون بين جبلين ويقبلون إلى ما بعدهما ثم يهلكون الحرثة والنسلة ويعتدون على أموال الناس وعلى حاجاتهم فلم يستطع الناس أن يردوهم عن أنفسهم أقبل إليهم ذو القرنين قالوا يا ذو القرنين هل نجعل لك خرجاً نجعل لك مكافأة نجعل لك مالاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا هؤلاء القوم لا يدان لنا بقتالهم لا نستطيع أن نحاربهم الحل هو أن تجعل بيننا وبينهم سدا عظيما، فلا يستطيعون الوصول إلينا أما نحن فلا نحتاج إلى أن نذهب إليهم لا نريد بيننا وبينهم أي علاقة يأجوج وما أجوج ما جاءنا منهم إلا الشر والضرك والقتل والسلب هل نجعل لك خرجا نجعل لك من أموالنا ومن متاعنا نعطيك إياه لتجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا عظيما فإذا ذو القرنين هذا الرجل المؤمن يتعفف عن أموالهم أنتم قوم ضعفاء تستعينون بي في حاجة تكفون بها الأذى عن أنفسكم وأنا قد آتاني الله مالا وسلاحا وجندا ينبغي أن أسخرها في نصرة الضعيف ومساعدة الفقير ونجدة المظلوم قال بعزه المؤمن ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوه أجعل بينكم وبينهم ما آتاني الله خير مما تعطوني إياه أنا غني عن أموالكم غني عن حاجاتكم عن بضائعكم عن طعامكم ما مكنني فيه ربي خير لكن أعينوني بقوة أنا لن أخدمكم هكذا إنما أنتم ساعدوني أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ثم أقبر ذو القرنين بحديد عظيم، وجعل يطرح قطع الحديد ما بين الجبلين، ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوه بأن النحاس المذاب، وجعل يفرغ على هذا الحديد حتى أصبح سدا عظيما بين جبلين، هو قطع من حديد. مثبت بعضها إلى بعض بنحاس ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماء وبنى هذا السد بين هؤلاء الضعفاء وبين يأجوج ومأجوج قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق إذا جاء الأجل ليخرج يأجوج ومأجوج إلى الناس جعل الله تعالى هذا السد إن شاء دكا وإن شاء جعله مخروقا يخرجون منه إلى بقية الأرض ليفسدوا فيها أعظم الفساد قالت زينب رضي الله تعالى عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلي يوما فزعا قالت ما بالك يا رسول الله قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق ما بين الإبهام والتي تليها يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله تعالى لما خلق الخلق جعله عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء ملائكة وجزءاً بقية الخلق ثم جزأ الله تعالى الملائكة إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء المسبحين بحمده المعظمين لقدسه وجعل جزءاً واحداً لرسالاته ثم جزأ الله تعالى الخلق بقية الخلق جزاه الله تعالى إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء من الجن وجزءاً واحداً من الإنس ثم جزء الله تعالى جزء الإنس إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء من يأجوج ومأجوج وجزءاً واحداً فقط من بقية الناس عددهم عظيم وخطرهم كبير أين سدهم؟ أين موضعهم؟ أين مكانهم؟ ما صفاتهم؟ ما أشكالهم؟ أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الناس يزعمون أن, الأرض قد أن الحرب قد وضعت أوزارها لا حرب بعد اليوم فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال والجهاد باق حتى يخرج جوج ومأجوج ثم قال عليه الصلاة والسلام هم قوم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف يعني شعورهم حمراء تميل إلى السوات وهم صغار العيون وهم عراض الوجوه فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً تاماً يخرجوا يأجوجوا ومأجوجوا إلى الناس وهم في كل يوم يقبلون إلى هذا السد العظيم ينظرون إليه يتحيرون كيف يستطيعون أن يتجاوزوه إلى ما بعده فيقبلون في اليوم الأول فيخرقون هذا السد حتى إذا لم يبق إلا شيء يسير قال بعضهم لبعض ارجعوا ثم نأتي من غد فنكمله فإذا رجعوا من الغد وإذا هو قد عاد كما كان فيبدؤون من جديد يخرقون حتى إذا لم يبق إلا موضع يسير قال بعضهم لبعض ارجعوا لنأتي من الغد لنكمله ثم يرجعون من الغد وإذا هو قد عاد كما كان قال عليه الصلاة والسلام فإذا أراد الله تعالى خروجهم إذا أذن الله بذلك ألهم أحدهم أن يقول ارجعوا ثم نعود من الغد لنكمله إن شاء الله قال فيرجعون وإذا هو على حاله فيكملونه ويخرقونه ثم يخرجون إلى الناس أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أولهم يمر على بحيرة طبرية وهي بحيرة عظيمة في شمال فلسطين طولها 23 كيلو متر وعرضها 13 كيلو متر وعمقها في بعض نواحيه أكثر من 40 مترا يمر بها يأجوج ومأجوج فيغترف أولهم غرفة ويشرب ثم يمر الثاني ويغترف غرفة ويشرب ثم يمر الثالث ويغترف ويشرب، فإذا مر آخرهم نظر إليها وإذا هي قد فني ماءها، فينظر إلى رطوبة ترابها ويقول لقد كان ها هنا ما، لقد كان ها هنا ما، يعيشون في الأرض فسادا يقتلون. يسلبون الأموال يهدمون البيوت على رؤوس أهلها لا يكاد يسلم منهم أحد إلا من فر من بين أيديهم بين الله تعالى حالهم في القرآن فقال الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسِلُونَ واقتربَ الوَعْدُ الحق اقتربَت القيامة فإذا هي شاخصةٌ أبصارُ الذين كفَروا يا ويلَنا قد كنا في غفلةٍ من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصَبُ جهنَّم أنتم لها واردون فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كثرتهم يلتفت الناس يمينا ويسارا فيجدونهم يقبلون من كل موضع لذا يوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام وإلى أصحابه وهم يخرجون في وقتهم على كثرة عددهم يوحي الله إليهم أن لا يدان لأحد بقتالهم يقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كنا رجوعا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر قال فرفع صوته يقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها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 قال لهم قولا عظيما اجتمع الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوه يتلو هاتين الآيتين إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تلقي ولدها الرضيع وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزعة أما بقية الناس فترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد اجتمع الصحابة إليه فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون متى ذاك إن الله تعالى يقول لآدم أخرج بعث النار أخرج من ذريتك من أمتك أخرج من سوف يدخلون النار فيقول آدم كم يا ربي فيقول الله من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين واحد إلى الجنة وتسعمئة وتسعة وتسعون إلى النار. فلما سمع الصحابة ذلك فزعوا. فما أوضحو بضاحكة كانوا مبتسمين مبتهجين. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل ألف يدخل إلى النار تسعمئة وتسعة وتسعون وينجو واحد. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد أينا ذلك الواحد فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاء يأجوج ومأجوج ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير مثل الشامة السوداء الصغيرة في جنب البعير فماذا تساوي هذه الشامة بجانب حجم بقية جلد البعير أنتم قليل بالنسبة إلى بقية الناس قال ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة والرقمة هي وسم يضعه صاحب الإبل في إبله يقبل بحديدة من نار يحميها ثم يكوي بها برقم معين أو دائرة لأجل أن يعرف إبله قال أو كالرقمة في ذراع الدابة إذن يأجوج ومأجوج يحاسبون يوم القيامة ويحشرون مع الناس وهم أيضاً من ذرية آدم عليه السلام كيف تكون نهايتهم؟ هل لهم علاقة بعيسى عليه السلام؟ ما خبرهم مع المهدي المنتظر؟ ما هو حالهم في قتال أهل السماء وكيف يفتنون بذلك؟ وهل يتوقف قتالهم على أهل الأرض فقط؟ كلها أسئلة ملحة لا بد أن نتعرف عليها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق هي علامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة ليست علامة عادية ليست كتقارب الأسواق لا ولا كتنافس الناس في ارتفاع البنيان لا ولا كانتشار التجارة لا ولا كانتشار القلم أو كثرة الكتب غير القرآن لا كلها علامات صغرى إنها علامة كبرى من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق اقترب قيام الساعة اقترب أن ينفخ في الصور اقترب أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اقترب أن يفسد العالم الذي تعود الناس عليه ألا ترى الأشجار كما كنت تراها ألا ترى البيوت كما كنت تراها واقترب الوعد الحق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 ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم الذي حذر منهم كلا بل ذكر الله تعالى في القرآن في قصة الملك الصالح ذي القرنين أنه مر على قوم في شمال الكرة الأرضية في روسيا في ديار أذربيجان وأرمينية مر بهم وإذا يأجوج ومأجوج يخرجون إليهم فيفسدون إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ قال أولئك القوم الضعفاء لذي القرنين نحن مستعدون أن ندفع لك كل شيء بما أن لك قوة ومعك عتاد وعندك حرس وجنود قد آذان يأجوج ومأجوج هذا يا القرنين فهل نجعل لك خرجا؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سد هم يأتون من خلال هذا الوادي لو جعلنا سدا في هذا الوادي لما استطاعوا أن يصلوا إلينا لكننا أضعف من أن نبني سدا لكن عندنا أموال يمكن أن نعطيك أجرة لتبني السد فهل نجعل لك خرجاء وعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا قال ما مكَّني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زُبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارًا قال آتوني أُفرِغ عليه كِطرًا جعل قطع الحديد ثم صب ثم أشعل فيها النار ثم صب عليها النحاس فإذا به سد عظيم من حديد ونحاس أقبل يأجوج ومأجوج على كثرتهم وهم تسعة أعشار البشر أقبلوا لأجل أن يمروا كما يفعلون قال الله فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا أن يظهروا من فوق السد وما استطاعوا له نقبا فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يظهروا فوق السد لا ولا أن ينقبوه فرح بهذه الخدمة التي أداها للناس الضعفاء قال هذا هذا السد رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا إذا جاء وعد الله إما بقيام الساعة وإما بخروج يأجوج ومأجوج جعل الله تعالى هذا السد دكاء وكان وعد ربي حقا لا شك فيه ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج وذكر فتنتهم وذكر أنهم يعيثون في الأرض فسادا هم يخرجون في آخر الزمان تبدأ أشراط الساعة تسير قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي وجعل عليه الصلاة والسلام يعدها وقال إنها لن تقوم يعني الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر الآيات العظمى منها يأجوج ومأجوج يخرج المهدي ينزل يخرج الدجال ينزل عيسى بن مريم ثم يقتل الدجال ثم يبدأ حال يأجوج ومأجوج يخرج يأجوج ومأجوج بعدما يقتل عيسى عليه السلام يقتل الدجال ثم يعيش المسلمون في أمن وأمان وفرح وقد أمر الله تعالى السماء فأمطرت وأخرجت خيراتها وأمر الله تعالى الأرض فأنبتت واستوت ولبث فيه معيس بن مريم ما شاء الله الناس في نعيم دائم بعدما قضوا على الدجال وبعدما أصبح الناس في خير عظيم وفجأة يخرق يأجوج ومأجوج سدهم ثم ينبعثون إلى بقية الناس فيوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يقول إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم لا قوة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور إلى الجبل فيسوق عيسى عليه السلام من معه من المؤمنين إلى الجبال ويقبلوا يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا يقتلون من وجدوا ومن وقفوا عليه ويحرقون ما رأوا ويسلبون فلا يدعون مفسدة إلا فعلها حتى يصلوا إلى الحصن والجبل الذي فيه عيسى عليه السلام وأصحابه فيضلون محاصرين لهم ويحصر عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يقل بين يديهم الطعام يقول عليه الصلاة والسلام حتى يكون رأس الثور لأحدهم لعيسى أو لأحد أصحابه هو كمئة دينار لأحدكم اليوم لو قيل لأحدهم خذ رأس ثور لفرح به كما يفرح أحدكم اليوم لو قيل له خذ مئة دينار وكانت الشات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما بيعت بدينار فكما يفرح الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة شات هو كمثل فرح الذي مع عيسى لو أعطي رأس ثور رأس ليأكل منه جوع شديد وحاجة شديدة وخوف وقد اجتمع يأجوج ومأجوج حولهم فيضع يأجوج ومأجوج بعضهم يضع سهمه في قوسه ثم يرمي السماء ويرميها بحربته فيسقط عليه السهم والحربة وهو مضرج بالدماء فتنة فيقولون قد غلبنا أهل الأرض وها نحن نغلب أهل السماء ثم يطول الحصار على عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل فيلجأون إلى الله تعالى يارب يارب فيرسل الله تعالى على يأجوج ومأجوج دودة كمثل النغف الذي يدخل في أنوف الدواب فيقتلها فتبدأ تأكلهم من أعناقهم وهم بشر تبدأ تأكلهم من أعناقهم فيموتون موتة رجل واحد يصبحون غرثا موتا وقد كان لهم صوت وصراخ وصياح ورمي بالسهام وتهديد فإذا بعيسى عليه السلام وأصحابه يجدون أن أصواتهم قد خفت ثم سكنت فيقول رجل من المسلمين والله قد قتلهم الله فيقول له الناس لا لا إنما هي خدعة لا إنما يريدون قتلنا لا يقول افتحوا الباب فيقولون لا ثم يطول المقام فلا صوت ولا حس ولا رمي بسهام فيقول لهم هذا الرجل افتحوا الباب لقد قتلهم الله وينظر من فوق الحصن وإذا هم غرثا موتا فيقولون لا إنما هي خدعة رعب عظيم دخل في قلوب الناس من يأجوج ومأجوج وخوف كبير أقوام يذبحون الناس ينحرون الأطفال لا يخافون في ذلك إلا ولا ذمه لا يرقبون فيقول هذا الرجل فأذنوا لي أن أخرج إليهم افتحوا الباب أنا سأخرج وقد احتسب نفسه مقتولا قالوا له لا والله لا نفتح الباب قال فدلوني بحبل فيعلقون حبلا ثم يبدأ الرجل ينزل شيئا فشيئا حتى يصل فيرى يأجوج ومأجوج على كثرتهم قد ملأوا الأرض وهم صرعا وموتا فيجدهم هذا الرجل غرثا وموتا فيكبر الله أكبر الله أكبر فإذا سمع الناس من داخل الحصن تكبيره فتح الأبواب وفيهم أطفال ونساء وضعفا قد اشتد الأمر عليهم فيخرجون فيجدونهم غرثا وموتا وإذا الأرض وإذا الأرض قد ملأها زهمهم ونتنهم بشر موتى قد ملأ الأرض نتنًا فيلجأ عيسى عليه السلام إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا عظاما كمثال البخت كأعناقها فيحملون هذه الأجساد. يلقونها في البحر ثم يبعث الله تعالى مطرا عظيما فيمطر على الأرض من بقايا دمائهم وأوساخهم التي تركوها والناس الذين قتلوهم فيغسل الله بهذا المطر الأرض حتى تكون كالزلقة كالمرآة ثم يظل الناس سلين يشعلون النار من نشاب يأجوج ومأجوج من العصي رماحهم وعصي سهامهم وأقواسهم يشعلون النار منها من كثرتها وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يطرح البركة بعده يقول عليه الصلاة والسلام حتى إن الفئام من الناس المجموعة من الناس يأكلون الرمانة ثم ثم يستضلون بقحفها الرمانة عظيمة فيكسرونها ويأكلون منها ثم قشرها قحفها يستضلون به من الشمس من عظمي حجمه، وإن اللقحة من البقر لتكفل فئاما من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفل فخذ من الناس. يطرح الله البركة في طعام الناس، وليس هناك قتال بعد يعجوجه ومأجوج لكن العبادة باقية، يقول عليه الصلاة والسلام. لا ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج أين هم يأجوج ومأجوج هل سد يأجوج ومأجوج هو سور الصين العظيم وهو سور طويل جدا بني في القرن الرابع قبل الميلاد واستمر بناؤه حتى القرن السابع عشر بعد الميلاد بمعنى أنه استمر ثلاثة عشر قرناً وهو يبنى طوله ستة آلاف وأربعمائة كيلومتر والقسم الرئيسي منه ثلاثة آلاف وأربعمائة كيلومتر حجمه عند القاعدة في بعض مواضع خمسة وسبعين متراً وفي أعلاه يصل في بعض مواضعه إلى سبعة أمتار ليس هو سد ذي القرنين فإنه مبني من الحجارة والآجر أما سد ذي القرنين فهو مبني من الحديد والنحاس أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد رأيته قال صفه لي قال كالبرد المحبر كالثوب الذي له خطوط طريقه سوداء وطريقه حمراء قال قد رأيته لكن لم يبين لنا أين موضعه لكننا نؤمن يقينا أنه موجود وأن يأجوج ومأجوج هم خارجون لا محالة